فما كان دعوهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إلا أن قالوا إن كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فَ نقُ الص وَمَا بِغلٍم غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ غائبين وَ وَج يَوم إِذ حَّ ثم سَقُلَت م وَجمُهُ مَوَازِينُهُ إكهُ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 وَإِذَا أُصْرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءٌ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا نَعِلْ قَوْمٍ غَالِمِينَ وَنَادَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ إِلَّا لِيَ يَعْرِفُونَهُمْ بسيماهم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 ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القران قص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات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 فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون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 فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّيَ الَّذِي يَجْدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ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 إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتم شرعة ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلهم بما كانوا يفسقون وإلَّا قالتُ أُمَّتُمْ مِنْهُمْ لَمَتَعِظُونَ قَوْمًا لَّا هُمْ هُلِكُوْهُمْ أَوْ مُعْلِبُهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ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 فردة خاسئين وإلتئن ربك ليعذب عليهم إلى يوم القيامة ليجسهم سوء العذاب إن ربك ل سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.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 فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرب هذا الأذنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرب مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم نيثاق الكتاب أن يقولوا على الله إلا الحق وجرسوا ما فيه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 أفته بِمَا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولا عن يرجعون وَاسْلِعْ عَلَيْهِمْ نَبَأً الَّذِي آتَيناهُ آياتنا فَسَلَخَ مِنْهَا فَأَسْبَعُهُ الشَّيْطَانُ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 فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بأياتنا وأنفسهم كانوا يغلبون مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 فَلَمَّا أَثَّلَ الدَّعْوَ اللَّهَ رَدَّهُ مَالَ إِمَّا تِينَةَ صَالِحَ الَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحٌ جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا أَتَاهُمَا فَتَعَالَ اللَّهُ عَنْ يُشْرِكُونَ